بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك ايات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين إِنَّ شَأْنُ نَزِلَ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَايِ آيَةً فَظَلَّتْ عَن قُوَمٍ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن الرَّحْمَانِ مُحْدَثٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَلَّكَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَبَاب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 وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون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 فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدَهُ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل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 قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتقذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمْ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين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 فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون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 قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم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 ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واذلت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاويين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم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 أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أطاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا قلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 اتركون فيما ها هنا امنين في جنات وعيون وجرين ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعوا ولا تطيعوا امر المسرفين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 قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأقذهم العذاب إن في ذلك لآية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 قال إني لعملكم من القالين رب نجني واهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين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 اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين قالوا انما انت من المسحرين وَمَا أَن تَإِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّا ظُنُوكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَاكِ سَفَنٌ مِنَ السَّمَايِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الْضَلَالِهِ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 نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمين عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم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 تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون